طول, طول غيابك واني اني على بابك طول غيابك وانا لبابك طول min kithr ma yamt'ad malatni yamt'a min kithr عف الزبصبنتك داخلني انت الساعه في الزبصبنتك داخلني انت دمعه حناني جيتك قدامي رفنه جبك سيد العالم طيوفك يا خذني جبك العالم طيوفك وبعين ابي منظورتك وبروح اطوفك يا من تعيش بهالقلب ع الغروب يا من تعيش بهالقلب ع الغروب بروح الاماني وامقداني بروح الاماني باقي اداني باقي اداني انتظر مدينا باقي اداني انتظر مبتدي يا ملعش بتكوفن حساد مو ماشي اركف اني ليش بتكمل النبض يا خبني لك يا ملعش بتكوفن حساد مو ماشي اركف الناس والقان شافك رايتك رايتل عباس والقان شافك رايتك رايتل اصباس كل غنيناك وروحك الك معك وروحك الك معك وروحك يا yababe, wada yababe, wada yababe, kantu do lehdine, wada yababe, kantu do lehdine, wana yababe, ma قد كانو دمعه تي تحظنوني ملا لا دافرجيتس ذا باتريوني ملا لا دافرجيتس ليب هات فور يوني بالسانى فرنشيرا الدتا يمتدجوني وكنت انا صب خاطر عالم شجوع ساعنا شيت يمتدعوا ويتعنا yentat hawidan tanzur nahdina yentat هندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي ادا الرادود الحسيني منى صفاء الغاني